فَسَيُفُونَ الْغَوْثَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ فَتَبَوَّأَ لَهُمْ جَنَّاتٍ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 ما اخر شيء عسى الله ان ينقم عليهم ان الله مغفور رحيم خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك فك والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده أن الله هو يقبل التوبة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 وآخرون ورجعون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله